وَإِذْ أَقَدنا مِنَّ بِّينَ مثَاقَهُم وَمِنكَ وَمُِّ حو وَإذَراهِي مَ وَموس وَعيسَد لمَغيم وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم ليسال عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا اليما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 فأرسَلمَا عَلَهِمذحَ وَدُنودَ لم تَرهَا فحكلمَا عَلَهِم ج ح وَدودَ لم تَهَا وَوكانَ اللهَّ بماَا تعملونَ غَصير وَوكانَ الله ومن أسفل أَسْفَلَ وإذ زاغت الأبصار إذ جاءكم من فوتكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله وإذ زاغت الأبطار وبلغت لكجوب الحنادر وتظنون بالشاجر ظنونا هناك ابتلي المؤمنون وذلزلوا زلزالا شديدا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 وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا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 إلا فرار ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنه ولو دخلت عليهم من سُئِلَ الْفِتْنَةَ لَآتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ثُمَّ سُئِلَ الْفِتْنَةَ لَآتُوهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا مُعَاهِدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يولون وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَجْرُونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولَا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولَا